ولا وليد يحكم فيها دنيا ودين يا مسعد نقبل مصطفى بحر الجود وبحر الوفى مول الكعب المشرفة كفر في صلاته يا حزين قلوا في صلاته ما تخيب تبشر بالجنة والوصيبة تشرب كيسان من الحليب تسكن خسور العاليين الله ياتيكم يا سلام صليوا على جد الحسين يا لجواد اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين بصلاة على الرسول والريض على صحابه الفضول وبكره عمر زيد قوله علي هزام الكافرين طلوا على الناب الكافرين عثمان وساعد والسعيد طلحا والزبير الوكيد عبد الرحمن وابو عبيد هذو العشر المبشرين على الناب Ashab al-muxtar al-shfiya, bisharhum bil-janna jmega. Wabfatima zahra al-rabiya, wabniha l-Hasan wali Husain. Nutrala al-kaamilin, nutrala Rabbi, jum' al Täytyy teidänkin ystävyyttä. Tämä on yksi ihmeistä. Tämä on yksi ihmeistä. Tämä on yksi ihmeistä. Tämä on ابن عباس رويتها وابن سهام على عابد في خلوته يعبد في الله بنيته جهر شيطاني في الخلوه صابوا متوحد باليقين انا انت من قبر لاحوا في حجر بالغزل قلوا تحيي لي ذا كان انت يا ملواصلين صلوا على النابي قلوا ذهبي يا جنس الحرام انت شيطان بلا كلام ربي هو محي العظام بعد اللي كانوا راشيين صلوا على النابي الله يهديكم يا سلام صلوا على جد الحسين يا نجوات اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين راح الشيطان مشى وغاب خلى لوذ العظم يا حباب أحفر له حفرة بالصواب دفنوا فيها يا سامعين من ذو الحفرة وترابها طلعت شجرة بثمارها فتحت ماصر بيبانها وصابت شجرة بثمار زين قلتوا حارت في خلقتها العباد ما كان مثلها في البلاد وليت زيارتها على دفيوم الجمعة والثنين طلوا على الآب الكاملين داروها للحياة صابوا فيها سعد البنات كل أخرى ليلة نوات صبحت بشرال للزايرين الله يديكم يا, يا سلام صلي وعلى جد الحسين الرجوع اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين ذك نعبد يا منسل عنده طفله مثل الهلال تعبد مولاها بالكمال رد عليها يا سامعين خرجت تزور يوم الخميس ديك الشجرة خضر سليس قالوا ليها نوضي دقيس ما قص نحنا كاملين ناضد الطفلة شدت في الغصن اللي تقل مال الغصن عليها نزل الكب عليها بحليب زين موقت من وجاها عجيب أحلى من السكر والزليب كل النسوة ضاب ونصيب قالوا باسل وحليب شين الله يديكم يا سلام صليوا على جد الحسين يا نجوات اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين لما ذاقتها كلبا فات عليها حال الصبا زادت رغبتها حبة تاكل ثمر وجاها بنين قلعت طمرة وكلاتها ثم بلغت الأرحامها يا ناس حملت منه في حينها وكان لها سابق في الجبين الثلث شهور ظهر حملها واسمها طرق في فمها في الحين تبدل حالها وصبحت من المتوحمين الله ما قدرت تخفي ما ظهر بان على حاله في الجهر ويزيد شهر على شهر يكبر قدام الناظرين يا نجواذ اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين قانتي ماها واش ذا واش عملتي يا راشدا نرسل للبوكي جي غداوي قبض عمرك وميلين قلت على البابي كابدي قالت يا يما واشجك ياك ما نرقد اللحظات وين مشيتي نمشي معك تتهميني بكلام جي قلت على البابي كابدي قالت يا يما ها يأسا من ذيك الحالة البخسة واش ندير قبال النساء وكلام الناس الحاقدين كيف هندير معاهلك من دلهم اللي صار لي يا بنتي واش تسلي خليتنا متعذبين الله يهديكم يا سلام صلي وعلى جد يا لجوان اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين قالت يا يما ما سرى إلا حكم المولى جرى لو نوجد الموت للشرا ولا عصيان الوالدين ارضى الله بالكامل حين سمع ابو هذا الخبر قلبه عاد اقسام الحجر قال البنت وش ذي الامر يا قلت ما فناقصين ارضى الله بالكامل قالت يا ابويا يا اصديق حن عليا وكل رفيق كيسان القاضي لقى طريق سال العولى كاملين طلوا على الباب الكاملين بلا سبب كيف هتعمل يوم الحساب كيسانك ربي وملاك وشاهدين Hallelujah. وظهر الحزن عليه بار خاف على بنتوم الهوان هذا كحنام الوالدين صلوا على النابي كامل الله يهديكم يا سلام صلي وعلى جد الحسين يا نجواب اللي حاضرين صلوا على النبي كامل والوش اللي جابك يا خجول ما خجل شي مهل العفول هو ما له خطاب الناصحين كل دعن النبي كان الهم لله يا حبا في دوني بحديث الصوان من تعصي مال الرقاب واش دوا غايه نداء بصوتهم قالوا تترجم كلهم نداء والناس وجاهم باللي فرح باللي يحزن صلوا على النبي كامل جابوا المسكينه بالعزم حطوها في باب الراجني يا ناس تبكي والخاطر ينهزم وتنادي بتاخر المصري لازم تترجم في الحيوان، بالحجاء وشهود الثبات والعلماء والوالدين. صلوا على النبي كامل. كان لهم وين كبيركم نمشي لعنده ونجي لكم ونسالوكى ما سألتكم كان عليه غامد كافرين. الصابي من بعد عاد جاهم مع قاري البلوات يتكلم بكلام الرشاد سمعوا لوقا على حاضرين صلوا على النبي كامل الله يديكم يا سلام صلي وعلى جد الحسين يا نجوة حاضرين صلوا على النبي كامل تلايموا ومعادل ملكت كلموا قال الهمراكم تندموا وتعودوا كامل الظالمين صلوا على النبي اللي في رحمها واشدار معصر ربي الصغار وانتم كبار وفاهمين صلوا على قالوا الصاميم اللي جانا جناب الرأي الصحيح واللي درنا كله قبيح كنا لعقنا كنا ناقصين على النبي جاب لو كان صبرتو يا ناس يفا وشهور غاب القياس حتى يلحق شهر النفاستنا لو حق الصبر صلوا على النبي جاب صلي وعلى جد الحسين يا نجوان اللي حاضرين صلوا على النبي الكريم قالوا له يا هذا الشباب بعتك ربي لنا صوان ما داس من الرقاب بعد ما كانوا حاصلين. صلوا على النبي كامل. حكم الله عليها خفاف وطلقها أبو غاملكدان. قال الهاسِر ولا تخاف والله حسيب الظالمين صلوا على النبي كامل. سارت البنت على وفأ وسلمها مالك الخفاف. ودمحها هايفة وتنادي بجاه الصالحين صلوا على النبي الكامل قانت يماها يا غزال من فكك من ايد الخبان قانت صابي مثل الهلال يضوي ونجوم وساطعين صلوا على النبي الكامل الله يديكم يا سلام صلي وعلي. اللي حاضرين صلوا على النبي كمين صبرت ضد طفلة أمها حتى وين الحق يومها جا تقشى وعلى فمها قالت يا ربي يا حنين طلو على الباب القابلة وجابت صنعتها كاملة وبقت تتخمم ذاهلة وما عرفت شي تبدامنين منين صاحت صيحة طاح الشباب من فم البنت بلا عذاب سلكها مالك الرقاب قدام عيون الحاسدين طبع على سلكها مالك العباد وفاتح حسابها بالعداد ومنينك لا تمنين زاد قدره الله سامعين الله يقيكم يا سلام صلي وعلى شد يا لشواذ اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين فرحوا بسلكها في الختام زاد كرمها من اللينام. والناس يشوفوا الغلام صبحت في مقام الصالحين فرحت الطفلة ومها سعدت باللي زاد عندها ولات الناس تزورها ومن كل قبيلة وافتين فرحت يا سعد اللي جاه يزور يسعد بالفرحة والسرور واللي تدعيله ما يبوري يربح ويامو ظاهرين صلوا على النام الكاملين قانت حولي وقوتي إلا بالله وبنيتي هو اللي يسلك حالتي وصفا وقلوب الوالدين صلوا على النام الكاملين الله يهديكم يا سلام صلي وعلى جد الحسين يا نجوات اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين جا جدو داير الأسبوع بالحناء وضوا وش ماذا ما تجاو هم لو عفض الله كانوا فارحين على النبي الكامل من ام اللبا قاموا في الحين مشدبا سبحان المولى في الصبا كان عزيز على الوالدين على النبي للفقه ادا والصابر يقرى يفوز فيه صغروا شيخ حار فيها عالم بعلوم العالمين طلوا <تصفح> على واكتب الله يا من تفيق طاح لهم في البير العميق ووفاء جلو ولا عريق كتبوا ربي من الميتين طلوا النادي بامنين. الله يهديكم يا سلام صلي وعلى جد الحسين يا نجواد اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين جد ويفقدوا في المقام حقوا قوت من الطعام قال البنت وين الغلم قالت له رهم النايمين صلو على الباب الكاملين قال الهاروحي فيقيه في قلبي ما يصبر شي عليه لو كان دراما صار بيه يبكي وذموعه سائلي صلو على الباب الكاملين امشت العندو بالخدام وقالت له نضي غلام وزقت ما ردش بالكلام اللي عنده بعد حين قلوا على الناب الكاملين جاوا الجيران يخرجوه خافوا لا يعودي في قموه جابوا لوباش يكفلوه وخفاوا على جد والحنين. قلوا على الناب الكاملين الله يعطيكم يا سلام صمي وعلى جد الحسن يا لشواد اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين قانوا الجيران كفى لعوب ما ينفعنا غير الهروب. ليش علينا هذا الكذوب والناس علينا شاهدين على النبي الكاملي قام الصابي وتوحدوا لما شافوه تنهدوا والنا وجميع شهدوا سبحان الله امره في حين على النبي الكاملي سيدي محمد وشراكنا بها من بعد الهداك كان معك وراني بعد ما كنت مع الميتين قلوا على النام مولان الكريم بعد ما زرت للنعيم جاهك عند المولى عظيم سعد اللي معاك مجاورين على الله يديكم يا سلام صلي وعلى جد الحسين يا نجواد اللي حاضرين صنوا على النبي كاملين أحياني بعد ما فينيت شربني قد ما وفاني بعد ما حييت ضقت الموت على مرتين قلوا على بقيتك يا جدي بخير قول اليوم ما كثير وانا الدير علي يا حضير قول لا في النعيم عند الشجرة ثم قبل وانفت حدل دخل وجهه بادت لسه في الغاب على عيون الناظرين الله على النبي الكامل هب الريح اخفى كل شيء كأنه ما كان شيء وبقى خضره ما غاب شيء عند الناس المتحدثين الله على النبي الله يهديكم يا سلام صلوا وعلى جد الحسين يا شواد اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين كمل تحديثي بصوا يا يا الكتاب سلمت للسجادي القطاب الله يرحمهم كاملين كنت على النام الكملي وما غزالين الحرير وانا ما عندي مندير نطلب ربي العالي القدير يصفى غزلي ويعود زين كنت على النام الكملي يصفى غزلي بفضلهم مو حالي جوز غيارهم وانا شايع بكلامهم ومسلم للمتعلمين في شعبان انضمت القصيد عساد اللي فهموا يفيد يا ربي وفيني شهيد انا وجميع السامعين قلتوا على البابي يا على جد الحسين يا نجواد اللي حاضرين صلوا عليه دابي كاملين عام الربعين ورابع تاريخ حديثي وفع مائتين أخرى تتابع بعد الآلف مدور خين على الله يرحمه للكلام الهشمي من جبل العلم جد ومولي عبد السلام شاعر عمدا عقل ورزين واللي يسكم هذا الكلام وحفظ ضغياته من الحفام دان و روية و آلي فقامسين وتحروف كاملين طلقوا على كاملين ينسب القول له من بعد الشاعر واجبي يجحد اسمه خسارة عليه هو على الله و الجاحدين على الله ياتيكم يا شنا صليوا على جد الحسين Yeah, the showed in the house in